بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وي يؤنُّ الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وَمِنَ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هذوا 110. أولئك لهم عذاب مهين 111. وإذا تتلى عليه ثنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيها وعد الله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 117. وقلتنا فيها من كل زوج كريم 118. هل خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله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 119. يا رني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 110. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا 112. إن الله لا يحب كل مختال فخور 113. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 119. وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 110. وإلى الله عاقبة الأمور فَلَا ومن كفر فلا يحزنك كفره بِمَا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم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 112. إن الله عزيز حكيم 113. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع تَرَ 114. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج فيِي الليْل وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَ القَمَر وَسَخَرَ الشَّمسَ وَقَمَرَ كلُّ يجر إلَ أَجَلٍ مسََّ وَأَن اللهَّه بِمَا تََّلونَ خَبيد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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا